إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين